الحمد لله الحمد لله الذي اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه ورضي لنا الاسلام دينا احمده سبحانه واشكره انزل الكتاب نورا مبينا يهدي به الله من اتبع ضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم اليه صراطا مستقيما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجعلنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ارتفعت بهم رايات السنه وانقمعت بهم باذن الله البدعه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم والسنة بسنتهم الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وعظموا امره واحذروا سخطه ايها المسلمون ان اوجب الواجبات على العبد إن اوجب الواجبات على العبد معرفه توحيد الله عز وجل ومعرفه ما يضاده من الشرك معرفه توحيد الله عز وجل ومعرفه ما يضاده من الشرك وذاك عباد الله ان التوحيد هو القاعده والاصل والاساس لدين الاسلام الذي لا يقبل الله عملا الا به ويغفر لمن اتى بالتوحيد ان شاء ولا يغفر لمن ناقض التوحيد قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك بالله تعالى اعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتم منه وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت مشيئته جل وعلا إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه وذلك عباد الله ذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك بالله الذي هذا شأنه عند الله جل في علا لانه اقبح القبيح واظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به جل وعلا كما قال سبحانه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فالشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والامر منافي له من كل وجه وذلك غايه المعانده لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لاوامره الذي لا صلاح للعالم الا بذلك فمتى خلا منه خرب وقامت القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله رواه مسلم والمعنى حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله وحقيقه شرك عباد الله تشبيه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الالهيه من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وانواع العباده كلها بالله تعالى وحده فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا جعله شبيها بمن له الحمد كله جعله شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله واليه يرجع الامر كله فازمه الامور كلها بيده سبحانه ومرجعها اليه فما شاء اكال وما لم يشاء لم يكن لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع الذي اذا فتح للناس رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو الحكيم الخبير فله جل وعلى الكمال المطلق من جميع الوجود فله جل وعلى الكمال المطلق من جميع الوجود الذي لا نقص فيه بوجه من الوجود وذلك يوجب ايها المسلمون ان تكون العباده كلها له وحده والتعظيم والاجلال والخشيه والدعاء والرجاء والانابه والتوكل والتوبه والاستعانه وغايه الحب مع غايه الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطره ان يكون لله تعالى وحده وينتنع عقلاً وشرعاً وفطرةً أن يكون لغيره فمن فعل ذلك بمخلوق فقد شبه ذلك المخلوق بمن لا شبيه له وهو الخالق سبحانه ولا ند له ولا مثل له وذلك أقبح التشبيه وأبطله فلهذه الأمور وغيرها فلهذه الامور وغيرها اخبر سبحانه وتعالى انه لا يغفر الشرك به مع انه كتب على نفسه الرحمه ان الله لا يغفر ان يشرك به ولهذا عباد الله لما اشتملت كلمه التوحيد على اقرار التوحيد ونفي الشرك كانت افضل الكلام واعظمه فلا يستقيم توحيد عبد الا بمعرفه الشرك فلا يستقيم توحيد عبد الا بمعرفه الشرك ثم الحذر من وهذا القران كله آمر بالتوحيد ومحذر من الشرك قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ان معرفه التوحيد والتمسك به ومعرفه الشرك والحذر منه مصلحتها ومنفعتها راجعه اليك يا عبد الله لا اله غيرك فانت المنتفع بالتوحيد كما انك المتضرر بالشرك بالله تعالى أما سمعت قول ربك أما سمعت قول ربك إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم لا نجاه عباد الله لا نجاه ولا فوز الا بالتمسك بسبيل الله تعالى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عباد الله لم ياتي نبي من الانبياء ولا رسول من الرسل الا وامر قومه باخلاص التوحيد لله تعالى وَنَهَاهُمْ عَن أَن يُشْرِكُوا مَعَهُ غَيْرَهُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَعْبُدُوا الطَّاغُوتَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ فهذا نهج الله وامر وكتب على من خالف هذا النهج القويم واشرك معه غيره ان كانت عقوبته اضضع عقوبه واعظمها انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه انه من يشرك بالله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماؤاه النار وما للظالمين من انصار وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار رواه البخاري عباد الله ان اعظم الناس منزلة واعلىهم درجة عند الله هم انبياء الله ورسله ولهذا اختارهم لحمل افضل واجل امر في هذا الكون وهو الدعوه الى الله تعالى غير ان اعمالهم لا تنفعهم شيئا اذا اخلوا بجناب التوحيد قال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك لان اشركت لا يحبطن عملك ولا تكنن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء خليل الرحمن الذي قال الله عنه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ابراهيم عليه السلام خاف الشرك على نفسه وعلى ذريته فسال ربه فقال ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام اي اجعلني وبني في جانب عن عباده الاصنام وباعد بيننا وبينها وقد استجاب الله تعالى دعاء وجعل بنيه انبياء وجنبهم عباده الاصنام وقد بين عليه السلام بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله ربي انهم اضللنا كثيرا من الناس ربي انهم اضللنا كثيرا من الناس فانه هو الواقع في كل زمان فاذا عرف الانسان ان كثير وقعوا في الشرك الاكبر وضلوا بعباده الاصنام وضلوا بعباده الاصنام اوجب ذلك خوفا من ان يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى قال ابراهيم التيمي رحمه الله ومن يامن البلاء بعد ابراهيم ومن يامن البلاء بعد ابراهيم نعم عباد الله لا يامن الوقوع في الشرك الا من هو جاهل به وبما يخلصه من من العلم بالله تعالى وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به وقد دلت نصوص الوحيين على ان الشرك نوعان شركون اكبر يخرج من المله ويكون صاحبه في الدنيا حلال الدم والمال وفي الاخره يكون خالدا مخلدا في نار جهنم فقد حرمه الله من جنته وطرده من مغفرته ورحمته وهذا الشرك يحصل ويتحقق اذا صرف العبد شيئا من العباده لغير الله اذا صرف العبد شيئا من العباده لغير الله كان يدعو الاموات والجن والشياطين لقضاء حاجته وتفريج كرباته او يذبح لهم لشفاء مرضه او لدفع شرهم عنه ومن ذلك ما يحصل اليوم عند قبور الاولياء والصالحين حيث اصبحت تلك القبور اوثانا تعبد من دون الله تعالى في كثير من البلاد ولا تعجب حين تسمع ان عدد هذه الاوثان التي تعبد من دون الله في العالم الاسلامي كله قد تجاوز 20 الف قبر وضريح ولا حول ولا قوه الا بالله والنوع الثاني من انواع الشرك الشرك الاصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك وهذا النوع لا يخرج من المله ولكنه خطير واثمه عظيم وقد يجر الى الشرك الاكبر ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فلتنبر رجس من الاوثان ود تنب قول الزور حنفاء لله غير مسركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هدا اما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والندوى ايها المسلمون اذا كان اذا كان الشرك بهذه الخطوره اذا كان الشرك بهذه الخطوره فانه يجب على المسلم ان يعرفه ليجتنبه وذلك بان يتعلم العقيده الصحيحه ويعرف ما يضادها من الشرك الاكبر او ينقصها من الشرك الاصغر فان من لا يعرف الشر يوشك ان يقع فيه وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوشك ان تنقض عرى الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه وكان حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنهما كان يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه وكيف لا يخاف المسلم كيف لا يخاف المسلم من من الوقوع في الشرك وقد خاف من ذلك ابراهيم الخليل عليه السلام مع انه كسر الاصنام بيده لكنه خشى من الفتنه والمؤمن لا يزكي نفسه ولا يامن فتنه فهو بحاجه الى ان يثبته الله تعالى على الحق وكيف لا يخاف الانسان من الوقوع في الشرك ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه الكرام ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الريان فاذا كان الشرك الاصغر مخوفا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوه ايمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والايمان بمراتب واعظم ما يخيف الانسان من الوقوع في الشرك ان كثيرا ممن ينتسبون الى الاسلام اليوم قد وقعوا فيه ومارسوه بجميع انواعه عند القبور والمشاهد التي بنيت في كثير من الامصار قد شيدت عليها القباب وارخيت عليها الستور ووضعت عندها الصناديق لجمع النذور وهيات للطواف بها والتمسح باركانها وطلب المدد من سكانها واتخاذهم وصائط عند الله كما قال اخوانهم من المشركين الاولين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا واتقوا الله عباد الله واساله ان يوفقكم لمعرفه الحق والعمل به والثبات عليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين